صوت الحسين في الغاضرية قرآن حقين ومرجعية هو الإمام العدل المفدى وحبه قد صار الهوية صوت الحسين في الغاضرية قرآن حق ومرجعية هو الإمام العدل المفدى وحبه قد صار الغوية لا ليس يرضى عيش الظلام ولا عقول في الجاهلية قد ذار لله بالدماء فهو الخلاص إلى فهو الخلاص إلى هبت له الضحايا لا ترغبوا المنايا حبت له الضحايا لا ترغبوا المنايا وقدمت نحورا إلى القيادة إلى القيادة ثارت بكل عزما لنصرة الحسيني ثارت بكل عزم لنصرة الحسين وقدمت بعشق مهر الشهادة مهر الشهادة هبت له الضحايا لا ترغب المنايا وقدمت نحورا إلى القيادة إلى القيادة آه آه ثارت بكل عزم لنصرة الحسين وقدمت بعشقين مهر الشهادة مهر الشهادة تذوق عشقين طعم المنية وليس تخشى من أعوجية فمسلم ذا يسحب قهران وروحه في الأفق ندي والحر لما أنخر حراً قد عانقته السبع العلي وعابس قد حياه نسف من شوذب إذ رد التحية تذوق عشقاً طعم المني وليس تخشى من أعوجه فمسلم ذا يسحب قهره وروحه في الأفق ندي والحر لما انخر حره قد عانقته السبع العلي وعابس القيد حياه نزفور من شوذب إذ رد التحية من شوذب إذرت رف اللواء نجما في كفهم وفاضت أرواحهم ضياء يوم, يوم السعادة هذا حبيب يمضي مضرجا وهذا هذا حبيب يمضي مدرجا وغاذا برير في دماغه هذا جناده هذا جناده آه اللواء نجما في كفهم وفاضا أرواحهم ضياء يوم السعادة يوم السعادة هذا حبيب يمضي مضرجا وغاذا برير في دماغ هذا جناده هذا هو النصر الذي أعطى من الأنصار أو صلاة في سبيل الله إعظاما وإجلالا حسينيونا في الاخلاق قي افعال واقواله في اسرارهم يعبون الا ليلى ها انت اشلال عمرك يتير واجيال Wa la yakhshahu na sayyafan Wa la yakhshahu na dajjalaa Wa la yakhshahu na dajjalaa من الانصار اوصالا تفان في سبيل الله اعظم من وجلا حسينيون في الاخلاق قف على واقوى على حسينيون في اسرارهم يا باونا حاوات اشلا اغم كيتر واجي على عين فاجي على ولا يخشى ونسياف ولا يخشى ندجلا ولا يخشى احرف القران قد صاغ نهج الفدا واثقت الجاني فالعالم مطفي ان يغوي من ثائر يحمل الثاني قد صنعوا ملحمه عظمه من كربلا والن تج قراني وكلهم يسيح من حوران ايا يزيد نار بركاني ايا يزيد نار اوه من احرف القران قد صاروا نهج الجان اسقط الجان فالعالم الطفي ان يغوي من ثائر يحمل لغ الثاني من ثائر يحمل لغ الثاني قد صنعوا ملحمه عظمه من كربلا ون تشقراني وكلهم يصيح من حوراء يا يزيد نار بركاني يا Antajari, Ya Ilahi, Antajari, Ya Ilahi, Antajari, Ya Ilahi, Oh, laka qaddamtu watini, لك قدمت وتيني وعيالي أن تجعني أن تجعني يا إلهي أن تجعني يا إلهي لك قدمت وتيني وعيالي وعيالي لك قد